قَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَلَن نُّشْرِكَ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 وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا ملئت حرسا شديدا وشهبا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 فَمَن يَسْتَمِعِ الآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابَ الرَّصَدِ وَأَنَّ لَا نَجْرِي أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّ لا نَجْرِي أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّ مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ وَأَنَّ مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّ طَرَائِقَ قِدَدًا, قددا وَأَنَّ ظَنَّنَا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هَرَبًا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به وأنا لما سمعنا الهدى الذي فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وان من المسلمين ومن القاسطون وان نيمون ومننا القاسطون فمن اسلم فاولائك تحروا رشدا فلن اسلم فاولائك تحروا رشدا وام القاسطون فكانوا لجحنم حطبا وَأََّ الْ القاتِثُونَ فَكَانُوا لِجَهن نَحَقَضَان وَأََّ وسْتَقامُوا على القَريقَةِلَأَسقَينَهُم ما أَنْ غَدَقان وَأَلَّ وتَقامامُوا علىلَ القَريقَةِلَ أسْقَنَهُم ما أَنْ غَدَقان لِنَتِنَهُم لِنَسْأَلَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا وَأَنَّ لله فلا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا 119. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا 110. قل إني وَلَا أملك لكم ضررا ولا رشدا 111. قل إني لا أملك لكم ضررا ولا رشدا قل إني لا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 إلا بلاغ من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإنه له نار جهنم ومن يعص الله ورسوله فإنه له نار جهنم ومن يعص الله ورسوله فإن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 بمدلكم هذه التلاوة من موقع الطريق الى الله بمدلكم هذه التلاوة من موقع الطريق الى الله